وَيَا الْقَوْمِ مَا لِي أَدْعُو كُمْ إلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونِي إلَى النَّارِ تَدْعُونِي لِأَسْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ ما ليس لي بِهِ مَا لِي سَلِيهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُو كُمْ إلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرْمَ أَنَّمَا تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله ردنا وأن المسرفين هم أصحاب النار فتتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله مَا ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غذوا وعشيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدَ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كنا لَكُمْ تَبَعًا فَيَقُولُ الْعَفَاةُ لَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَمْ فَهَلْ أَلْتُمُّ غْنُونَ عَنْ نَصِيبٍ مِنَ الْنَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُلُّمْ فِيهَا قد حكم بين العباد، وقال الذين في النار لخزن الجهنم: مدعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.